ثمانية استمع إلى الحوار الآتي ثم قرأه لماذا تترك والدك في دار العجزة؟ لأني لا أستطيع أن أهتم به جيدا من حقوق الوالدين أن نهتم بهما وأن نحترمهما لأنهما سبب الدخول إلى الجنة ويجب عليك أن تحضره إلى البيت كلامك صحيح وهذا واجب علينا الوالدان تعبا كثيرا من أجلنا عندما كنا أطفالا حتى كبرنا لذلك يجب علينا أن نهتم بهما دائما ونساعدهما في أعمالهما ويجب أن يعيش معنا غدا بعد الزهر سأذهب إلى دار العجزة وسأحضر والدي إلى البيت إن شاء الله بر الوالدين واجب على كل إنسان وأنت مسلم وتعرف هذا نعم أعرف هذا وتاعة الوالدين فرض لأن الله قال في القرآن الكريم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال أيضا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصديق أبي في دار العجزة رجل عجوز لا يوجد له أبناء. سأزوره بانتظام سنزوره معاً.